إني وجدتم امراه تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون